السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولقاء جديد وأند العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوايل السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام السلامة الله كنا قد وقفنا في اللقاء السابق مع مواقف من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ فرق لنا في مسألة التبسم ثم الضحك ثم القهقها وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى المرحلة الثالثة وهي القهقه وكان الشيخ الحقيقة أتكلم عن ان التبسم يعني مهم جدا أن نفهم أنه جزء من المحك العملي والتجربة العملية في مسألة حسن الخلق في المواقف المختلفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد أنك في الحلقة السابقة قلت ما كان يعني في يزيده بكلام معنى سوء خلق الناس إلا تبسواني في حديث ورد في هذا في الصحيحين يعني. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب عطاء فأخذ بمجامع ثوبه وقال أعطيني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أوليك الرواية بتقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. يعني موقف يعني. الموقف مغضب جدا مغضب مغضب. لكن كما قلت يعني أو كما ينبغي أن يقال أن صاحب أي دعوة لا بد أن يكون عنده أريحية يستطيع أن يستجمع العالم كله في قلبه لينورأس مال الداعية. إلى أي مذهب الناس، فإذا دخل زي زي التاجر رأى سماله المال، إذا دخل السوق وخسر جنيه واتنين وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين كبير بيطلع حزين من لا. السوق، لا. وإذا استمر على هذه السياسة سيفلس، كذلك أي رجل يدعو لأي مذهب يعني من مذاهب يعمل لا يستطيع أن يتحمل أخلاق الناس كلها، فإنه بطبيعة الحال سيفلس. مع الوقت لي لأنه سيصطدم بهذا أو يصطدم بهذا أو يصطدم بهذا كل واحد يصطدم به سيخرج من من حساباتي يعني فبالتالي إما أن يتخلص رأس ماله حتى يكون قليلا أو يفلس لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رأس ماله الناس فما خسر أحدا قط إلا الكافرين المسلمين طبعا أولى الناس به المنافقون كانوا المنافقونه أيضا ما كانش يعادي عداء سافرا إلا الكفار ودون خارج الحسابات خارج رأس المال يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام في مواقفه الكثيرة اللي هي لا تحصى يعني أنا الإمام البخاري في الصحيح قال باب التبسم والضحك في كتاب الأدب ففرق بينهما، وذكر أمثلة تدل على في إن في مواقف كان يتبسم فيها ولا يضحك، وفي مواقف يضحك فيها ولا يتبسم، الكلام ده كله على حسب الموقف ذاته، يعني من المواقف اللي المحرقة أنا يمكن نبهت وقلت في حلقة سابقة يعني إن في بعض المواقف المحرقة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفوتها بال بالتبسم نا. نا. كان بالضحك كان فيها بالضحك زي حديث مرأة رفاعة نا. لما طلقها رفاعة ألبتة نا. وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وكانت تحب رفاعة رفع. في الأصل يعني وتريد أن ترجع إليه ففعلت المرأة شيئا خالد لم يتحمل ابن وليد لم يتحمل كلام المرأة وكان أبوك الصديق كان في هذا المجلس لما قالت والله رسول الله إنه ليس معه إلا هذا وأمسكت بطرف ثوبها وهبت ثوبها يعني فقال خارج أباك ألا تمنع هذه المرأة أن تجهر بهذا الذي تقوله في يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه الموقف مضحك فعلا وقالت تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقين من عسيلتك نعم والحديث اللي هو طبعا يعني أنا يعني إيه لا لا أريد أن أذكره حتى لا أخرج عن لا. سياق من المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها حتى بدت نواجذه الشريفة حديث سعد النبي هو قاصف الصحيحين وغيرهما لما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجالس نسوة من قريش يستكثرن عليه عالية أصواتهن إذ قيل عمر بالباب فلما سمعنا ذلك ابتدرنا الحجاب كلهم دخل وراء السطار والنبي صلى الله عليه وسلم بقي وحده فلما عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يضحك العادة إن الإنسان لا يضحك وحده وجده يضحك قال ما يضحكك أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء وأشار يعني إليهن يستكثرن عليا عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فاتجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله فقلنا نعم إنك أفض وأغلظ من رسول الله وفي بعض الروايات قالت إنك فض إنك فظ، طبعا أفض وأغلظ دي بعض, بعض الناس الجهلاء في الحديث لا أنكرها نعم وقالوا إن ده فيه نسبة فضاظة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن ده أفعل أفضل أغلظ أفعل تفضيل نعم فيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الفضاظة بس عمر أفضل منه أو الكلام بس عمر أفضل منه نعم فإحنا بنقول يعني أن الإمة ده له تأويل إما أن يكون أفعل التفضيل خرج على غير بابه زي مثلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم نعم هو في أحسن وأقل حسن أحسن يعني مثلا نعم واخذلك إزاي لا مفيش نعم فديه بأي اسمه خرج على غير بابه ويكون معناها أنك الأفض والأغلظ سيقال رب السجن أحب إلي وقال مثلا قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونان إلي مش معنى زيك الذي يدعو إلي حسن يعني نعم أو حبيب إلي وهذا أحب إنما خرج على غير باب أو أنه الفظاظة والغلظة اللي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتوجه لمن يستحقها يا أيها النبي وجهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صل الله. عليه تفضلك زين. نعم. في بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم القول أو الفعل هو كعب ابن مالك ورفقائه في تخلف عن رجل تبوك يديكت ما كت شدة عليهم مع أسامة بن زيد. نعم مواما أوسامة بن زيد للمشاهد عليه للمرأة المخزومية نعم تخصيص المرأة المخزومية ولما قتل الرجل بعد أن, ولما لا لا بعد أن قال لا إله إلا الله نعم هذا الخلق إنما يستحقه صاحبه نعم ويكون هو حسن الخلق الله عليه أيضا زي ما أنا قلت بيت المتنبي الحكمة. نعم بيت المتنبي نعم. ووضع الس... الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع, كوضع السيف في موضع الندى يعني إلا أنت ترميه بالسيف ما ينفعش ترميه بواردة والعكس صحيح والعكس صحيح نعم واخذلك فوضع كل شيء في موضعه هو الحكمة اللي احنا قلنا في حلقة سابقة أن الله أخلاها من الوصف ولم يصف بشيء لأنها لابد أن تكون حسنة حسنة, حسنة في ذاتها نعم فقالوا إنك أفض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنك فض نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهني يا ابن الخطاب والله ما لقيك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير, غير هذا من المواد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدت فيها نواجد. نواجده الشريف في موضع آخر أيضا أذكره وهو مهم حديث أنس في الصحيحين أيضا قال بينما النبي عليه والسلام يخطب الجمعة إذ جاء عربي فوقف على الباب فقال رسول الله هلك الزرع والذرع ونفقة الماشية فادعوا الله أن يسقينا فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ودي سنة الخطيب على المنبر أن يرفع إصبعه وليس يديه, وليس يديه, نعم يديه لأن طبعاً يرفع اليدين للإمام على المنبر منكر من الفعل كما في حديث صحيح مسلم من حديث عمرة ابن ريبة رضي الله عنه لما رأى بعض خلفاء ابن أمية يرفع عديه على المنبر قال قبره الله حالتين لدي ما كان بيصل صلما يرفع عديه لما كان يشير السبابة إلى السماء فيقول أنس رضي الله عنه ولم وكانت السماء مثل الزجاجة ليس فيها قزعة ما فيها أي حاجة أي غياب حتى على قال وما نزل من على المنبر إلا ولحيته واتحدروا من عليها الماء وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لنار الشمس جمعة وفي رواية سبتا يعني المهم لمدة اسبوع الاسبوع. كامل <تصفيق> بعد الاسبوع في الجمعة التالية جاء نفس العربي يوقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية فاسأل الله أن يحبس عنا الماء قال فضحك النبي صلى الله عليه الله وآله والسلام. وسلم وقال أشهدوا أني عبد الله ورسول يريد أن يقول أنا لا حول لي ولا قوة وليس هذا كله لا بملكي ولا بيميني إنما هذا بقدر الله وقدرته وقوته ولطفه بعباده ثم قال اللهم حاولينا لا علينا اللهم على الضراب والأكامل الشجر إلى آخر الحديث فنعيز أقول إن, يعني أن حياته عليه الصلاة والسلام كانت فيها تبسم كثير والتبسم ده هو جسر الدفء بينك وبين غيرك جسر الدفء بينك وبين طبعاً غيرك طبعاً إذا أردت أن تمد جسر دفء بينك وبين الآخرين تقابلهم بالابتسامة نعم لكن لأن الابتسامة قد وقد يعني إحنا عايزين نقول الابتسام إذا أطلقنا معنى كلمة الابتسام المفترض أنه ليش ينور نعم كما في حديث كعب بن مالك نعم اللي هو في تقلقه رجل نعم قال فلما نزلت توبتنا نعم سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان الناس بيطعنوا في أسامة ابن زيد في نسب أسامة نعم ليه؟ لأن زيد كان أبيض أسامة كان أزمي البشرة يعني كان وشه مم. يعني في سمار يعني فازاي واحد يبقى أبوه أبيض وهو أسمر ما أسود يعني فكانوا يقول لك إيه ده مش ابنه فمر من المرات كان أسامة ابن زيد وأبو نيمين ومضغطين ببطنية ومش باين منهم غير رجليهم الاثنين فمر قائف القائف اللي هو بيعرف الأنساب نعم فلما نظر قال هذه الأقدام بعضها من بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم نسمع قول القائف عائشه بتقول فدخل علي وقد انفرجت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قسمات وجهه من التبسم يعني منوره تبركه يعني لوريت اللي ابن سعد ويمكن ابن أبي عاصم قال إن لم يروي تبرق أسارير وجهه إلا الليث فقط في هذا الحديث يعني تبرق أسارير وجهه وقال أرأيت ما قال القائف فرحان ليه؟ لأنه ده يثبت أنه ده ناسب ده يعني برغم ما كان يعني أنه كلام الناس بتقول فكان طبيعة التبسم إن الوش ينور والعين إذا تبسم المرء عن محبة وفرح يعني ترسل ضوءاً لا يستطيع أفصح الناس أن يصفه لما أنت بتضحك من قلبك, من قلبك. تلاقي عينك بتنور غير اللي يسميها الضحكة الصفرة بالضبط كده عينك بتنور لما, لما لك اغصف لي النور اللي العين بترسله عشان ينور الوجه وأحس أنك أنت تتبسم عن سرور تعجز, أنت تعجز. أنك آه. تجيب كلمات تساوي المعنى نعم تخبلك إزاي؟ فهو التبسم إذا أطلق يبقى كده لكن في تبسم مغضب فلابد أن يقيد وحديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التبوك والنبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة وكعب بن مالك دخل عليه أول مرة قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك غير إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ده ورد في الحديثين الاثنين مع بعض نعم فتبسم المغضب بيبقى باين عليه أنه وشه مطفي وضحكته صفرة نعم زي ما احنا بنقول يعني نعم علشان المعنى ملتبس هنا في قصة سليمان عليه السلام لما النملة قالت لـ لـ نا للنمال نا ان و... و امرتهم كل ما ساكنكم لا اهتم انكم الجنود وال جنود وتبسم ضاحكا من قولها قالت على فتبسم ضاحكا ليه ان ضاحكا علشان يبين ان انه لم يتبسم تبسما مغضبا لان عادة الملوك لا تحتمل ان يواجهها احد بماكره و كلمات كانت ثقيله ما فيش ملك يقبل الا حد يعنفه ولا يغلظ له القول طبيعته هو قاعد لابس الملك زي أي بني آدم نعم لما يكون يعني الأغنياء الكبار مثلا أو القطط السمان يعني دول ما يستحملش حد يخاطبه زي ما يكون بخطب أي حد صحيح لا عايز واحد يخاطبه بيبقى لابس الفلوس نعم وهو بتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما قال البطر والكبر في أهل الخير والوقار والسكينة في أهل الغنم نعم. طبيعة الخيل متعجرف لوحده تركب الخيل تحس أن كبر الخيل انتقل إلى راكبة نعم. زي السيارات الفارهة نعم. لما يكون راكب سيارة بمليون واثنين مليون والكلام ده بتقوم تمن السيارة يلبسوا يتقمص, يتقمص الشخصية يتقمص غير أن واحد راكب يعني أنا معلش, معلش أنا هذكر حتة بسيطة كده أنا قرأتها سنة 76 في مصر الجديدة ولد راكب عربيه مرسيدس وضرب تاكسي من الخلف نعم واخبارك فطبعا الـ الـ الـ لما حصل كده الرجل التاكسي كان موديل 1948 تقريبا يعني الباب بيتفتح من قدام الكره بتاعته من قدام نعم. يعني مش مش زي خلق الله يعني نعم. المهم ان الرجل طلع ولقى الشنطة اتطبقت وبتاع قاعد يلطم واكل عيش وبتاع فالولد بيقول له, بيقول له ده الفانوسين اللي كسروا تمن عربيتك اتصل بابو أبو قال لما لقى ابن غلطان قال له أنا من النهاردة هعملت معاملة الحوش تروح ترك المرسيدس وتركب 28 <تصفيق> <تصفيق> يعني إذن اللي بيركب عربية 28 دم جملة الحوش عند, عند, عند الرجل عند طب إيه اللي خليه يقول هذه الكلمة لأن عنده لما يقول له سيبي المرسيز زركة 28 أكيد الجراج فهو مليان لا سيارات لا فبيبقى البني هذا راكب لابس الفلوس وهو لا بيتكلم لا لا لكن الغنماء اللي ودانهم دلدلة طول عمرها ديت ده هتعمل إيه وده بهش ونش والكلام ده فتلاقي دائما الحاجة بتنتقل إلى صاحبها في تدلو الكبه فالملوك لا يحتملون مثل هذا المعنى ولذلك جاءت لفظة ضاحكا بجنب التبسم علشان يمشتوش. تؤكد أنه تبسم تبسم سرور ولم يكن تبسم مغضوب. نعم. نعم. بهذه الوقفة مع نبي الله سليمان نختم حديثنا مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحيني ولا سعنا إلا أن نشكر فضيلته على نشكر فضيلته وعلى وعد بأن يتجدد اللقاء جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على مصطفى والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته